إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هبا بثا وكنتم أسواجا ثلاثا فأصحاب الميمنتها نشمت ما اصحاب المشان والسابقون السابقون illa تُنِلُ مِنَ الْأَمْرِ دِينًا وَتُنِلُ مِنَ الْآخِرِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْهُونَ Ləun ismə أَنُذِرَ <عيوني> بِسُوءٍ فَقُمْتَ تَكْذِبُ فَلَمْ لك فسلام لك الاصحاب الذين وان كان من ذاكتكن الله yeah <laughs>